اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأنبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بالبن بي وعلى ال ا و صحبي وسلم الله ما على سيدنا محمد Selte o